جنات تجري من تحت إِنَّ bỏ gây đưa يحلون فيها من أساورا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. one day. إِنَّ اللَّهَ لَمْ و والمسجد الحرام And هاو đồng ربا والناس وای وعلى كل ضامرين ثُمَّ مَن يَقْبُضُ فَتَفْتَحُونَ و ا و com ولكل أمتي Tá Ilला إلهكم <تصفيق> Why is that she والبُدِنَ جَعَلَ لَكُم مِن شَعَائِرِ الْأَجِلَكُمْ فِي جَهْلٍ اذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ ضَرِيمٍ فَإِذَا غَضِبْتَ جُنُوبًا فَكُنْ مِنْهَا وَقُلْ مُنْزِلُ فذلك ستضربا لكم لتكفروا الله علاما إن الله لا يحب كل خوان الكافر وذن الذين يقاتلون في. إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ لَقَدِ اللَّهُ اللَّهُ <تصفيق> اللَّهُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّ لولا تسع الله الناس فضهم بفض له تيوا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الله سبحانه وتعالى و طويل عديد الذين إن مكنناهم في الأرض الله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الله ما أن الله ايحسبوا ان لا يقدر لدي احد لا يحسب أن لم يره أحد وليس علوا شفتين وهديناه النجدين. this